ك تبسط أيديهم أخرج أنفسكم اليوم تجذون عذاب الحنيب ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.